وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ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 بِالَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ آتٍ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ القوم الظالمين وقل رب أنزلني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 موت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون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 كلما جاء أمة الرسول ها كذبوا فأتبعنا بعضه بعضه وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زهرا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 وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلَىٰ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 فلأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض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 وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَك مَا نَعِدُهُم لَقَوْدِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبّ أَعُوذُ بِك مِنْهَا مَزَادِ الشَّيَاطِينِ